Sikan roohu nabaraini Sikan roohu nabaraini Sikan roohu nabaraini Qumar wa minawur seneini Sibak shodura ya haini Sikan roohu nabaraini Garamay shi balraas Habibu agnay min amori Garamak kikituri sari Axsan faasidu bsadri Habibu isma abbas حبيبو اسم حبا عشقك ما كوب جمال بهاي دنياي ملك روحو شرقت بقلبي وياي حبيبي بعيني شربنا عطش ماي شغل فكري وبد ما خلني وراي عشق ورا ودحلامي غيم بصفحتي يامي عشق ورا ودحلامي ريما بصفحتي يامي مطره ابغي اروح سوال الله الله والنور اسميني شوك من مؤسسة وسام الخزعلي للانتاج والتوزيع الإسلامي ديكو اسمع حبيبي حبيبي, حبيبي, حبيبي اسمع يا با تبجفن طيف مكحل الشوف هل الطيب معروف يداوي جرح خرب وجفل يروف بدي يشبك خيال بشوط ملهوف وحضن بكل مواعيدي حضن بالروح مو بيدي وحضن بكل مواعيدي حضن بالروح مو بيدي واحب سب بين المنفوس واحب سب حبيب عباس عشق عباس دين يا معطره بهيل بعيده على الدميع والآه والويل عشق عباس دين يا معطره بهيل بعيده على الدميع والآه والويل أهيم بحبه وافي وسهر الليل وغني الحزن وطرب بالمواويل لقيتك بنسمج روحي شريتك يا بعد روحي لقيتك بنسمج روحي شريتك يا بعد روحي ثميلو معدنك ماس ماس ماي ما. احسن فاسد بصدري حبيب اسم, اسم عباس عسى قلب العشق ما ينحرم دوم من اسمه حنان وطيبة فديوم وطيروا يا القمر بجناح مغروم وعيش العمر ديني يا هموم وعيش العمر ديني يا هموم اشيل من بالي وطير ويا الهوى العالي من بالي وطير ويا الهوى العالي وبعثر الشوق عن الناس وبعثر الشوق عن, ناس عن ناس حبيب الراس من الحوايه يا ما بك الكتر يسري احس انفاسه بصدري ونشكر لكم اجتماعكم لابداعاتنا في الهندسة الصوتيه اخوكم المهندس فؤاد الرادي وكان التلوين والتثبيت للكلمات للشاعر الحسيني أحمد جمعة السليماوي وكان الصوت للرادود الحسيني لؤي البغدالي التصوير وسام الخزعلي